نفمسكو النبى معروف أو فارقوه النبى معروف واشهد ذا ويعدل منكم وقيم الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا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 إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحظن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أن 119. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 110. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاف عمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرض عن لكم فاتن أجورهن واتمر بينكما معروف وإن تعسرت فسترضع له خرافة ليوفقوا ساعتين من ساعتين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 114. سيجعل الله بعد عسر يسرا 115. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا 116. وعذبناها عذابا نكرا 117. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا للألباب فاتقوا الله يا للألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عِلْمًا